يا ايها النبي جاهد الكفار والمنافقين واغلظ عليهم وما اواهم جهنم وبئس المصير يَحْلِفُونَ بِاللَّهِ مَا قَالُوا وَلَقَدْ قَالُوا كَلِمَةَ الْكُفْرِ وَكَفَرُوا بَعْدَ إِسْلَامِهِمْ وَهُم بِالْمَعَانِي لَا يُؤْمِنُونَ وَمَا نَقَمُوا إِلَّا أَن يُغْنِيَهُمُ اللَّهُ وَرَسُولُهُ مِنْ فَضْلِهِ فَإِنْ يَتُوبُوا يَكُنْ خَيْرًا لَهُمْ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 فَضَّلِهِ بَخِلُوا بِهِ وَتَوَلَّوْهُ وَهُمْ مُعْرِضُونَ فَأَعْقَبَهُمْ نِفَاقًا فِي قُلُوبِهِمْ إِلَى يَوْمِ يَلْقَوْنَهُ بِمَا أَخْلَفُوا اللَّهَ مَا وَعَدُهُ وَبِمَا كَانُوا يَكْذِبُونَ அலம்ியல்ல முயல்ல முல்ல முருல்ல வீனல் மிசூனல் மு طَوَّعَ عِينًا مِنَ الْمُؤْمِنِينَ فِي الصَّدَاقَةِ وَالَّذِينَ لَا يَجِدُونَ إِلَّا جُهْدَهُمْ فَيَسْخَرُونَ مِنْهُمْ سَخِرَ اللَّهُ مِنْهُمْ سَخِرَ اللَّهُ مِنْهُمْ وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ